في ظلام الليل لما عانق البدر النجوم واترك هنا سكون وهدوء ووجوع في ظلام الليل لما كم تمنى القلب من امنيه وكم نسج من خيال وفي غمضة عين ماتت الأمنيات فيا ليت شعري لم تعش حتى تموت لم تعش حتى تموت في ظلام الليل لما عانق البدر النجوم واعتر الكون سكونا وهدوا ووجوم في ظلام الليل لما عانق البدر النجوم واعتر الكون سكونا وهدوا ووجوم واختفى كل حديث غير همس العاسقين وازيز من صدور خاسعين واختفى كل حديثي ايها همس العاشق وانسس واشهيق من صدور الخاشعين استمال الليل قلبي وبه زدت افتتانا فبصدر الليل دفء وبكفيه حنان استمال الليل قلبي وبه زدت افتتانا فبصدر الليل دفء وبكفيه حنان فاتخذت الليل داري وبه طاب البقاء وتخيلت بأني سوف أحيا فيهنا فاتخذت الليل داري وبه طاب البقاء وتخيلت بأني سوف أحيا فيهنا فائد الليل كوحش وملاذ المجرمين وعائل الليل سجون وسطها الفوسجين. باهِذ الليل كوحش وملاد المجرمين. وين الليل سجون وسطها الفوسجين. عندها قلت وداعا. أنت ثم سلين. عندها قلت وداعا. سوف أمضي نحو صبح فيه تصحو الكائنات فيه أطيار تغني وغصون راقصة سوف أمضي نحو صبح فيه تصحو الكائنات فيه أطيار تغني وغصون راقصة بهذه النور تهادى دينا أطراف النخيل يعزف عسل المنبول يناغيه الهديد وبه النور تهدى بين عطراف مخيل يعزف البلبول لحما فيناغيه الهديد فاهويت الصبح حتى لم أطق عنه الغياد تائل الصبح لهيب وضجيج واكتياب فاهويت الصبح حتى لم أطق عنه الغياب بابجي جواك يا فهو كالليلي نسيم بعضه والبعضري فاذا ابصرت حسنا فاذكر الوجه القبيح لن ترى فيه كما في ليس في الدنيا صحيح ترى فيه كمالا ليس في صحيح لا تسلني أين أمضي الدرب يسير لست لي يسير صار أم شيء عسير لا تسلني أين الدرب يسير لست أدري لي يسير صار أم شيء عسير, عسير تمنينا من خيال أن الدنيا نعيماً وهناءاً وجماً كم تبنينا وعلى سجنان الخيال أن الدنيا نعيماً وهناءاً وجماً فلا إذن لا مال من خيوط العنكبور ماتت لم تعش حتى تموت فائذ الامال قصر من خيوط العنكبوت ليتشعري كيف ماتت لم تعش حتى تموت